يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على one طلق السماوات والأرض وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قابلوا قبلوا فذاقوا وبال امر امرهم فذا وكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنيب لا وربيلت بعث الناس ملتنا بء النبى <تشفى> ما وذلك ويدخل الجنة تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير maar Oh ولكم فاحذرون وإن تغفوا وتصفحوا وَاللَّهُ يَنْذَهُ أَجِرُ النَّظِيمُ فَاتَّقُوا الله مَا انَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا وَاللَّهُ شكور حليم